قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على الله هو القيوم حافظ وهو ارحم الراحمين الله هو القيوم وهو ارحم